بسم الله الرحمن الرحيم إ ِ ن ا أ َ ع ط ي ن ا ك َ ا ل ك َ و ْ ث َ ر فَصَلِّ لِرَبِّكَ و َ ا ن ح َ ر ْ إِنَّ ش َ ا ن ئ ك َ ه ُ و ا ل ْ أ َ ب ت َ ر